أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى الذي باركنا حوله لنريه من آ ي ا ت ن ا إ ن ه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل أ ل ا تتخذوا من دوني وكيلا ذ ر ي ة من حملنا مع نوح إ ن ه كان عبدا شكورا وقضينا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل في الكتاب لتفسدن في ا ل أ ر ض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ا ه م ا بعثنا عليكم عبادا لنا أ و ل ي ب أ س شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم ا ل ك ر ة عليهم و أ م د د ن ا ك م ب أ م و ا ل وبنين وجعلناكم أ ك ث ر نفيرا إ ن أ ح س ن ت م أ ح س ن ت م ل أ ن ف س ك م و إ ن أ س ا ت م فلها ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة و ل ي ت ب ر و ا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أ ن يرحمكم و إ ن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا وان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آ ي ت ي ن فمحونا آ ي ة الليل وجعلنا آ ي ة النهار م ب ص ر ة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصى الله تفصيلا وكل إ ن س ا ن أ ل ز م ن ا ه طائره في عنقه ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها ولا تزر وازره وزر أ خ ر ى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها, ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح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 ف أ و ل ئ ك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض و ل ل آ خ ر ه اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إ ل ه ا آ خ ر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أ ل ا تعبدوا الا إ ي ا ه وبالوالدين إ ح س ا ن ا إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إ ن المبذرين كانوا إ خ و ا ن الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا و إ م ا تعرضن عنهم ابتغاء ر ح م ة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك م غ ل و ل ة إ ل ى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إ ن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن ه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أ و ل ا د ك م خ ش ي ة إ م ل ا ق نحن نرزقهم و إ ي ا ك م إ ن قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إ ن ه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي أ ح س ن حتى يبلغ أ ش د ه و أ و ف و ا بالعهد إ ن العهد كان مسؤولا و أ و ف و ا الكيل إ ذ ا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير و أ ح س ن ت أ و ي ل ا ولا تقف ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا ولا تمش ي في ا ل أ ر ض مرحا إ ن ك لن تخرق ا ل أ ر ض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أ و ح ى إ ل ي ك ربك من ا ل ح ك م ة ولا تجعل مع الله إ ل ه ا اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أ ف أ ص ف ا ك م ربكم بالبنين واتخذ من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن ا ث ا إ ن ك م لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن ليذكروا وما يزيدهم إ ل ا نفورا قل لو كان معه آ ل ه ة كما يقولون إ ذ ا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ي س ب ح له السماوات السبع و ا ل أ ر ض ومن فيهن و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إ ن ه كان حليما غفورا و إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوه وفي اذانهم وقرا و إ ذ ا ذكرت ربك في ا ل ق ر آ ن وحده ولو على أ د ب ا ر ه م نفورا نحن أ ع ل م بما يستمعون به إ ذ يستمعون إ ل ي ك و إ ذ هم ن ج و ا إ ذ يقول الظالمون إ ن تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره ف س ي ن غ ط و ن إ ل ي ك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إ ن لبثتم إ ل ا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أ ح س ن إ ن الشيطان ينزغ بينهم إ ن الشيطان كان ل ل إ ن س ا ن عدوا مبينا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 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أ و ل ئ ك الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم ا ل و س ي ل ة أ ي ه م أ ق ر ب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا و إ ن من قريه إ ل ا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا ان كذب بها الاولون و آ ت ي ن ا ثمود الناقه م ب ص ر ة فظلموا بها وما نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا تخويفا و إ ذ قلنا لك إ ن ربك أ ح ا ط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أ ر ي ن ا ك إ ل ا ف ت ن ة للناس إ ل ا ف ت ن ة للناس و ا ل ش ج ر ة ا ل م ل ع و ن ة في ا ل ق ر آ ن ونخوفهم فما يزيدهم إ ل ا طغيانا كبيرا و إ ذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س قال أ س ج د لمن خلقت طينا قال أ ر أ ي ت ك هذا الذي كرمت علي لئن أ خ ر ت ن ي إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ح ت ن ك ن ذريته إ ل ا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم ف إ ن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إ ن ه كان بكم رحيما و إ ذ ا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إ ل ا إ ي ا ه فلما نجاكم إ ل ى البر أ ع ر ض ت م وكان ا ل إ ن س ا ن كفورا ف أ م ن ت م أ ن يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم أ ن يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آ د م وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أ ن ا س ب إ م ا م ه م فمن أ و ت ي كتابه بيمينه ف أ و ل ئ ك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أ ع م ى فهو في ا ل آ خ ر ة أ ع م ى و أ ض ل سبيلا و إ ن كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إ ل ي ك لتفتري علينا غيره و إ ذ ا لاتخذوك خ ل ي ل ا ولولا أ ن ثبتناك لقد ك ت تركن إ ل ي ه م شيئا قليلا إ ذ ا ل أ ذ ق ن ا ك ضعف ا ل ح ي ا ة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا و إ ن كادوا ليستفزونك من ا ل أ ر ض ليخرجوك منها و إ ذ ا لا يلبثون خلافك إ ل ا قليلا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 ولا يزيد الظالمين إ ل ا خسارا و إ ذ ا أ ن ع م ن ا على ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ض وناى بجانبه و إ ذ ا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أ ع ل م بمن هو أ ه د ى سبيلا و ي س أ ل و ن ك عن الروح قل الروح من أ م ر ربي وما أ و ت ي ت م من العلم إ ل ا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا إ ل ي ك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إ ل ا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الانس والجن على أ ن ياتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ياتون بمثله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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من ا ل أ ر ض ينبوعا أ و تكون لك ج ن ة من نخيل وعنب فتفجر ا ل أ ن ه ا ر خلالها تفجيرا أ و تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أ و ت أ ت ي بالله و ا ل م ل ا ئ ك ة قبيلا أ و يكون لك بيت من زخرف أ و ترقى في السماء ولن نؤمن, لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ن ق ر أ ه قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا رسولا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 إ ن ه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك ج ز ا ؤ ه م ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا واذا كنا عظاما ورفاه انا لمبعوثون خلقا جديدا